سعيد عاملين حيطة حلقة جماعة طحفل سبقال لكم ايه قطعتوا بص اللي اللي ما قلت يا ملكنا يلا بخد الكبير اللي بنتعلم منه والله انك مساعد الصغير والمصحف عمر ديب ليه بقى ربنا كرمه وعمر ديب عشان هنا ابيض كروان مصر والسعوديه حبيبي حبيبي ربنا حبي. كل سنه وانت انتظروا علي, على الطلاق ويا بت جمالك هبشني واذا جت في العبايه رمان خدك دوشني خلا شعوري عطايا يا يا حبيبي كل شاء الله حبيبي. في رمضان